إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ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 أحشر الذين ظلموا وأزواجكم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوكم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فَإِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِ كَذَلِكَ نَفعنوا بالِالْمُجرَِمين إِ غُم كَون إذَا قِيلَ نَجُم ل إِ غَ إِلَّا اللههُ يَسْتَكبرون وَيَقُونَأَئِ َنتَرِكُون آلِكَ التِنَانِ شَاعلٍ مجنون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطعف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 وَلَل نعمََّتُ رَبّ لَكُتُ مِنمُحبرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتين إِلَّا مَتَتَنَ الأُون وَما نَحْنُ بمُعَذبين إِ هذا لَ الفَوز العظم لمِسْنِ هذا فَلععملَ الْامِون أذَلِكَ خَيرٌ نزُلًا أَمْ شَجرَةُ الزَّقُون إِنَّا جَعَلْنَا يَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ فَإِنَّهُمْ لَآكِنُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلية دون الله تريدون فما ظنوا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 سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدِمْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ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 اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 وَآ بَتْنَ عَلَيْهِ شَجرَةَ م يقَقين وَأَررسَناغُ إلَامِئَةِ عَلْلفٍ أَوْ يَزيدُون فَآمَلُوا فَمَتَّانهُم إ حين فَسْتَفْتِجِمْ أَل رَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُون أَمْ خَلَقُنَ الْمَنائِكَتَإِنَاثَون وَهُم شَهِدُ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولبى الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم سلطان مبين فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّكُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأرصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صُبَاحُ الْمُنْدَرِين وَتَوَلَّعْنَ هُمْ حَتَّى حِينٍ وَإِذَا صُرَّ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ولحمد لبارمی